أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاستقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون 116. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين 117. والأنعام خلقها لكم فيها دسء ومنافع ومنها تأكلون 118. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين